المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قغيد ما ينفض من قول إلا لديه ربيد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 في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريره هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مَن ناعٍ للخير معتذب مُريب الذي جعلنا ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما وتقول, وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا, هذا ما توعدون لكل أواب حفيد من خشي الرحمن بالرئيم وجاء بقلب لدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بغشا فنقضبوا في البلاد هل إن في ذلك لذكرى لمن أو ألق السمع وهو شهيد